وَنَحْنُ نَتَرَبصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إنا معكم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 يَتْنُ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُثِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَاذِبُونَ